كاخها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني غهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا أنكم بدعائك ربي شقيا وانني خفت الموالي من ورائي وكانت مراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يذني ويرثه ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بإحياء لم نجعل له من قبر سميع يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بعلام اسمه إحياء لم نجعل له لم نجعل له من قبر سميع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 وضر بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 وكان امرا مقضيا فحملت فانتبدت به مكانا قصيا فحملت فانتبدت به مكانا قصيا فاجا النخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكت نسيم موسى فناداهم تحتك ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فغزئ إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا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 يا أختنا عرون يا أختنا عرون ما كانه كمرأة سوء وما كانت وما كانت أمك بغيا فأشارت لي فأشآرت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهتَّصِّيَّة قال إني عبد الله قال إني عبد الله أتاني الكتابة اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصلاني واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبر بوالدتي ومن يجعلني ولم يجعلني تبراشطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم اموت ويوم أبعد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 تختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن لرِّتُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاتَّكَرَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَاصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ يَا أَبَتِ قد جاءني من العلم ما لم يأتك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 وآعتزنكم وما تعبدون من دون الله وآعتزنكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيّاً فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ أَدْوَانِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ, وهبنا له إسحاق وَيَعْقُوبَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُنَّا نَجْعَلُ عَنَانَنَّ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْنَصًا إِنَّهُ كَانَ مُخْنَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ونادينه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ الرَّحْمَةِ نَأَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَاتْقُوا فِي الْكِتَابِ إسْمَاعِيلَ إِنَّكُو كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا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 بَيْنَنَا وَجَدْتَ بَيْنَا إِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا خَرُّ السُّجَّدِ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ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 إِلَّا الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَا كَانَتْ قِيَاءًا مَا كَانَتْ قِيَاءًا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَمَا قَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَاءً رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميتنا سوف أخرج حيا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 ثم انا نحضرهم حول جهنم مجثيا ثم انا نحضرهم حول جهنم مجثيا ثم انا نازعنا من كل شيعان من كل شيعات ايهم اشد على الرحمن ايهم اشنت على الرحمن اتيا ثم انا نحن فَمَنَّا لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا فَمَنَّا لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِالَّذِينَ ظَنُّوا أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنَّ إِلَّا وَارِدٌهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ربك حتما قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذني الظالمين فيها ونذني الظالمين فيها جثيا واذا تتنا عينهم اياتنا بينات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 الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عهد ربك ثوابا وخير ما رد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أنما له ولدا أطناع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونلثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلَنَّ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّهُمْ عَدًّا يوم نحشر المتقين يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردًا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ من الرحمن أهلاً، وقان اتخذ الرحمن ولداً. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذ ذاكادت السماوات دك ان السماوات تتفطر منه وتنشق الارض وتنشق الارض وتخر الجبال وتخر الجبال غدا دعو للرحمن ولدا وما يبقي للرحمن وما يبقي للرحمن أي يتخذ ولدا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا, إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن الرحمن عبدا لقد أحضاه وعدهم عدا لقد أحضاه وعدهم عدا لقد أحضاه وحدهم عدا وكلهم آتي